وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا فَأَنْتَ صِيفًا كُنْ نُنْغُمُ مَا عَنَتْ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ الله في رحمته تزيلوا لعكبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ايمنوا على رسوله فأنزل الله على رسوله وعي المؤمن انكم منكم وكانوا أحق بها وأهلها وكان بكل شيء عليما لقد صدقنا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّلِينَ وُسْعَكُمْ وَمَنْ خَافَ ma ah.